لآن ل ا شركه آ ن الله الهدى ح ل شركه دعويه ا ل ا ل ر ربحيه ذات ل م ض م ي ن ا ك و ت م ا ك ن ع ي ن الصراط المستقيم صراط ا ل موسوعه س ت النابلسي ي ه للعلوم ي ل الاسلاميه د خ و أخار فلا تبتئس ب موسوعه ا ا ك ن النابلسي جهزهم ج ج ه ه ا ز م ع ا ل ر ح للعلوم أخيه ثم أذن مؤذن أيتها ثم مؤذن ا ي إنكم س ا ر ق ن الاسلاميه و و أ ق و ع م ق ا ل و ا نفقد ص و ا ع ه ا ل م ل ل ك و ن ا ء ب ه ح ل ب ع ي وأنا به زعيم ق للعلوم و ا ا ل لقد ه م ا جئنا ل ن ف في س د ا ل أ ر ض وما كنا س ا ا ر ق ق ي ن ل و ا ف م ا جزاء قالوا موسوعه ج رحله ج النابلسي ي ل ل ع ل و ع ا ء أخيه ثم ا س ت ر ج ه ا م ن وعاء أ خ ي ه كذلك كدنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا أ ن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إ ن يسرق فقد سرق اخله من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أ ن ت م شر مكان والله اعلم والله اعلم بما تصفون 「そして私はこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのです」 س ي ئ س و منه خلصوا ن ي ا قال كبيرهم الم تعلموا أ ن أ ب ا ك م قد أ خ ذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف 「おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいお واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم أ امرا فصدر جميل عسى الله, الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم, وتولى عنهم وقال يا اسفا 「私の名前は何だろう?」 「私の名前は何も な, な, ない」 فتحسسوا من يوسف و أ خ ي ه ولا تياسوا من روح الله, إنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون